حفيظ عليهم، الله حفيظ عليهم، وما أنت عليهم بوكيل، وكذلك أُحِينا إليك قرآن عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، لتنذر أمة القرا ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه.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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريبا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 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرْعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ترى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ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 ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدوء، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون،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 بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض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 يوم إذ وَمَا لَكُم مِن نَكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إلَّا الْبَلاَعُ وَإِنَّ أَيْدَاهُنَّ أَذَقَنَ الْإِنْسَانَ مِنَ رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا